لَهُ مُقرِنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِّبُونَ وَجَعَلُوَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبينٌ أَمْ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِهُ وَأَصْفَاقُ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ لما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَاجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يقرصن، أم أتي لهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أبمتهم وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إننا وجدنا إننا وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون.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 إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مدعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 فبئس القرين ولئن فعلوا اليوم الظلم أنكم في العذاب مشتركون أفادتُسمع الصمم وتهذى العمي وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَفَى إِنَّ مِنْهُمْ مُتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ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 فاستخف قومه فأقرؤوا إنهم كانوا قوم فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفو ومثل للآخرين فجعلناهم سلفو ومثل للآخرين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 بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لأبين لكم و لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعوا ان الله هو ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ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 وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة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 هو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يبلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإن لا يفكون وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون